وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون